ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحكام بيع الثمر بدون أصولها وذكر فيما سبق أنه لا يجوز بيع الثمره قبل بدو صلاحها الا بشرط قطعها في الحال فان كان قطعها مشروطا فلا باس بذلك اما اذا سكت عنه او شرط البقاء فلا يجوز لان ابن عمر رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها متفق عليه، لأنها قبل بدو الصلاح عرضه لأن تعترضها آفة، فيتضرر المشتري. وقد تنمو وتزكو كثيرا فيكون في بيعها بالقيمه القليله ضرر على البائع فنهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يتبين امرها وذلك ببدو الصلاح فانها غالبا اذا بدا صلاحها باذن الله تكون استقرت وسلمت من العاهات والافات التي تعرض للثمار يقول رحمه الله فاذا بدا الصلاح جاز بيعها مطلقا سواء شرط القطع او شرط البقاء او سكت عن هذا وهذا فمن حق المالك ان يبيع الثمره ومن حق المشتري ان يشتريها ويبقيها الى وقت الجذاذ او ان يشتريها ويجنيها دفعة واحدة او يجنيها يوما بعد يوم وهكذا حتى تنتهي لانها اذا بدأ صلاحها اصبحت كسائر الاموال التي يجوز بيعها امنى حدوث شيء فيها غالبا باذن الله نعم فصل ويبدو الصلاح في ثمره النخل ان يحمر او يصفر وفي العنب ان يسود او يتموه وفي الحب ان يشتد او يبيض وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج او يطيب اكله لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمره حتى تطيب متفق عليه ونهى عن بيع الثمره حتى تزهو قيل وما تزهو قال تحمار او تصفار ونهى عن بيع الحب حتى يشتد ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي قد يقول قائل نهينا عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها متى يؤذن لنا في البيع لأن بدو الصلاح له أول وله وسط وآخر هل البيع يصح عند أول ما يبدأ الصلاح نبيع ونشتري في الثمار أم يلزم أن ننتظر حتى يصح أن تجنى أم ننتظر حتى يصح أن تكون جافة تجف وتجذب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن تحمار أو تصفر يعني يبدأ فيها لأن بسر النخل منه ما استواؤه بالإصفرار ومنه ما استواؤه بالاحمرار أصفر أو أحمر فإذا تميز الأصفر من الأحمر فهذا علامة بدء الصلاح ولا يلزم ان يكون رطب او ان يكون صالح للاكل اذا بدا فيها الاحمرار والاصفرار فهو قد بدا فيه الصلاح وينتظر فيه ثم يصلح للاكل وفي العنب ان يسود او يتموه علامة العنب أن يسود لأن بعض العنب إذا استوى صار أسود فإذا بدا فيه السواد فقد صلح أو يتموه قد لا يسود العنب يستوي وينتهي وهو لم يخالطه سواد كالعنب الأخضر مثلا يستوي وهو أخضر وأبيض قال يتموه يعني يكون فيه ماء يكون فيه الماء علامة بدو الصلاح وفي الحب أن يشتد أو يبيض في الحب حب الحنطة أو الشعير أو الذرة أو الدخن أن يشتد يعني يصير فيه ثمرة عندها شيء من المناعة لأن أول ما تبدأ بمثابة ما ثم يجمد هذا الماء شيئا فشيئا حتى يشتد فوجود الثمرة لينة ما يصح بيعها حتى تشتد أو تبيض يعني ينقلب من كونه أخضر إلى أن يكون أبيض فهذا علامه من علامات بدو الصلاح وفي سائر الثمار ان يبدو فيه النضج في سائر الثمار يعني كلها كل الثمار من التفاح والبرتقال وغيرها مثلا والتين والخوخ وغيرها هذه اذا بدا فيها النضج لان اول امرها خضره غير مستساغه اكلا فاذا بدا فيها النضج وصارت مستساغه حينئذ بدا صلاحها ان يبدو فيها النضج او يطيب اكله لان قد يبدو فيها النضج لكن يكون اكله ما فهذا علامه من علامات الصلاح وان لم يصلح للاكل او يطيب اكله ما يتميز يعني لونه هو لونه الأول لكن يكون مستساغ الأكل فهذا علامة من علامات بدو الصلاح لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمره حتى تطيب متفق عليه يعني حتى تصلح للأكل ونهى عن بيع الثمره حتى تزهو حديث آخر نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو قيل يا رسول الله وما زهوه قال تحمر أو تصفار يعني يتميز الأحمر من الأصفر من البسر ونهى عن بيع الحب حتى يشتد يكون عنده قل وقوة ونهى عن بيع العنب حتى يسود رواه الترمذي نعم وإذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه وعنه لا يباع إلا ما بدأ صلاحه للخبر والأول أظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة وإذا بدأ الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه البستان مثلا في نخيل النخيل عموما تسمى جنس أنواع النخيل كثيرة مسمياتها مثلا برني وبرحي وسكري وشجر ونبوت وغيرها من أنواع النخيل فإذا بدأ الصلاح في نوع منه جاز بيع هذا النوع فقط مثلا بدأ صلاح البرحي يجوز أن يباع البرح الذي في البستان وإن لم يبدو الصلاح في بعض النخيل لأن بدو الصلاح يبدأ في بعض النخيل مثلا عشر عشرين بينما البقية لا تزال أخضر فنقول يجوز بيع هذا النوع فقط النوع هذا الذي هو البرحي ولا البرني ولا غيره مثلا من الأنواع هذا يباع هذه النخلة ما بدا صلاحها لكن النخلة التي بجوارها بدا صلاحها نقول ما دامت من نوعها يجوز بيعها من غير نوعها لا هذا محل نظر ثاني واذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه بدا الصلاح في بعض البرحي مثلا يباع كل البرحي الذي في البستان وعنه لا يباع الا ما بدا صلاحه للخبر وعنه روايه عن الامام احمد انه لا يباع البرح كله وانما يباع ما بدا صلاحه من البرح فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه وهذا الذي ما بدا صلاحه ما يباع يقول والأول أظهر يعني أقرب لأنه إذا بدأ في واحدة اثنتين عشر عشرين تتابع بإذن الله وتحديدنا لما بدأ صلاحه بالضبط وحده هذا في مشقة يباع مثلا شيء ويبقى آخر ما بدأ صلاحه يصلح من, من الغد ومن بعد الغد فيكون هذا لمالك هم الاخر يباع لمالك آخر وهكذا يكون فيه مشقة واختلاط في الأملاك فإذا بدأ صلاح نفس النوع لأن الأنواع تختلف بعض الأنواع يبدو صلاحها مبكرة وبعض الأنواع يبدو صلاحها متأخر فنقول هذا النوع وحده لكونه متقارب يجوز بيعه يجوز بيع هذا النوع لأن الغالب أنه متقارب لأنه معروف عند الفلاحين أنواع من النخيل هي أول ما يبدأ فيها الصلاح كما أن هناك نخيل أخرى هي آخر ما يصلح من النخل فالنوع الواحد يباع وإن لم يبدو الصلاح في جميعه والاول اظهر لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة نقول مثلا هذه النخلة بدا صلاحها وهذه النخلة ما بدا صلاحها وهما كلهما نوع واحد هذه تباع وهذه لا تباع قد يكون المالك راغب في أن يبيع النخيل البرحي مثلا درب واحد جميع يبيع السكري جميع يبيع النبوت الأخرى جميع وهكذا فيباح له ذلك لأجل أن التفريق فيه مشقة على الطرفين وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير وفي سائر الجنس سائر الجنس المراد بها النخيل مطلقا النخيل أنواعه مثلا عشر عشرة أنواع أو أكثر من ذلك بينما هو كله يسمى جنس واحد هل نقول اذا بدا الصلاح في نوع بيع سائر الجنس لا لانه يتفاوت بدا النوع بدا الصلاح مثلا في نوع البرحي هل نبيع جميع النخيل الذي في البستان ما دام بدا صلاح البرحي يقول فيه ما سبق في التعبير سبق في التعبير قوله فإن عبر نوع من الحائط لم يتبع النوع الآخر في قول القاضي لأن النوعين يختلفان في التعبير يكون بينهما فرق بالتعبير حوالي شهر بعض النخل مثلا يعبر مثلا في أول صفر بينما الثاني النوع الثاني قد لا يؤبر إلا في ربيع فيكون بينهما فرق وقال أبو الخطاب يتبعه يعني الذي لم يؤبر يتبع المؤبر لا يفضي إلى سوء المشاركة في الجنس الواحد فيقول هنا وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير أنه أن القول الأول أنه لا يتبع بعضه بعض فمثلا إذا بدأ صلاح البرحي ما يباع النبوت معه ولا يباع السكري معه لأن السكري مثلا يتأخر والبرحي يتقدم فما يباع إلا ما بدأ صلاحه لم يتبع النوع الآخر وقول القاضي القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول إذا بدا الصلاح في نوع من أنواع البستان جاز بيع جميع الأنواع وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير نعم وفي بيع سائر الجنس وجهان مضى توجيههما في التأبير ولا يختلف المذهب في أن في بدو الصلاح في بعض الشجر صلاح لجميعها وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر لأنه يفضي إلى سوء المشاركة ولا يختلف المذهب في أن بذو الصلاح في بعض الشجره صلاح لجميعها النخلة مثلا فيها عشرين عذق الموالي لجهة الشمس مثلا تجده بدأ فيها الصلاح مبكر والذي لا تضربه الشمس إلا قليل تجده ما بدأ صلاحه إلى الآن أخضر هل نقول في العذوق هذه كما قلنا في الأنواع أنه يبيع هذا العذق الذي بدأ صلاحه ويتوقف عن بيع العذق الذي لم يبدو صلاحه لا الشجرة كلها واحد ما دام بدا صلاح فيها ولو في ناحية من النواحي ولو في الناحية مثلا المواليه للشمس او الناحيه ه البعيده عن الجدار او الناحيه ه البعيده عن الشجر الاخرىات مثلا فيعتبر صلاح للشجره كلها يصح بيعها ولو ان فيها اشياء ما بدا صلاحها الى الان نعم. فإن بدا صلاح وان بدو وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر مثلا الشعير بدا صلاحه اصفر واشتد والحنطه لا يزال اخضر وقلنا انه يسوغ لنا ان نبيع الشعير لانه بدا صلاحه هل نبيع الحنطه معه لبدو صلاح الشعير لا لان الحنطه جنس والشعير جنس اخر بدا صلاح النخل مثلا العنب الى الان ما بدا صلاحه هل يجوز لنا ان نبيع العنب لان النخل قد بدا صلاحه ويقول قائل مثلا إنه إذا بدا الصلاح في البستان غالبا يعم لأن وقت إناع الثمار وقت واحد تقدم هذا خمسة أيام وتأخر هذا عشرة أيام وهكذا لكنها الوقت متقارب فإذا صلح النخل نبيع معه العنب إذا صلح العنب مثلا نبيع معه التين الذي لم يبدو صلاحه لا هذا لا لا يختلف المذهب في هذا في انه لا يعتبر صلاح جنس صلاحا لجنس اخر نعم. وان بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس اخر لأنه لا لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة لأنه سيبيع عليه مثلا النخل دون العنب والتين أو يبيع عليها التين مثلا دون النخل والعنب أو يبيع عليه العنب دون النخل والتين وهكذا فالنوع الحاله والجنس الحاله فما يلزم فليس فيه سوء مشاركة لو باع عليها النخيل والعنب على شخص اخر نعم. فان بدا صلاح ثمره بستان لم يكن صلاحا لثمره غيره وعنه يكون صلاحا لما قاربه لانهما يتقاربان في الادراك والمذهب الاول لانه لا يفضي الى سوء المشاركه فإن بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره مثلا بعض البساتين يعتني بها صاحبها بالمياه والخدمة فتجدها يبدو صلاحها قبل صلاح البساتين الأخرى فهل إذا بدا الصلاح في هذا البستان مثلا من نوع البرحي يجوز بيع جميع أنواع البرحي التي في البلد في جميع البساتين وإن لم يبدو صلاحها لا لأن هذا بدا صلاحه فجاز بيعه الآخر ما بدا صلاحه ينتظر فيه حتى يبدو لأنه قد يتفاوت فيكون البستان الذي في أعلى الوادي مثلا يبدو صلاحه مبكر والبستان الذي في أسفل الوادي يتأخر أو العكس مثلا فلكل بستان حكمه فإذا بدا الصلاح في هذا البستان يباع ولا يباع البستان الآخر الذي لم يبدو صلاحه فإن بدأ صلاح ثمرة بستان لم يكن صلاحا لثمرة غيره وعنه يكون صلاحا لما قاربه روايه أخرى أنه إذا كان البستانان متقاربين فبدو الصلاح في أحدهما يعتبر صلاح للآخر أما أحدهما في شرقي المدينة والآخر في غربيها فلا لأنهما متباعدان نعم وان بدا الصلاح في ثمره بستان فافرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لانه لم يبدو صلاح شيء من المبيع اشبه البستان الاخر وان بدا الصلاح في ثمره بستان بدا الصلاح في ثمره بستان فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه يكون مثلا هذا البستان مكون من شقين هذا الشق بدا صلاحه وهذا الشق ما بدا صلاحه وهما في بستان واحد فهل يجوز إفراد هذا الذي لم يبدو صلاحه في البيع وحده لا لان ما في هذا البستان هذا القسم الذي يراد بيعه شيء بدا صلاحه فبائعه يقع في النهي لكن لو باعه كل ما بدا وما لم يبدو فكما تقدم لكن ان يكون البيع واقع على نوع ما بدا فيه الصلاح اطلاقا فهذا لا يصح وفيه وجه اخر أنه يجوز لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز بيعه مفردا وفيه وجه آخر أنه يجوز لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه فصل وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل عن لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذذ لان ذلك العاده في نقله فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر واذا باع ثمرا او زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل اوان الحصاد والجذاذ باع عليه ثمرة هذه النخل وهذا النخل بدا صلاحه بدا فيه الاحمرار والاصفرار وتم البيع ووقعوا واستلم البائع القيمه والمشتري استلم النخل في مكانها هل يملك البائع فيقول يا أخي أنت اشتريت مني الثمرة اقطعها لا تتركها في نخلي تتأخر ثمرتها في السنة الجاية يضرب النخل بقاو اقطعه هل يلزم بقطعه وهو الآن أحمر واصفر لا لأنه ضرر عليه إذا ألزم بقطعه ولا يستفيد منه شيء وإنما يتركه إلى أوان الحصاد والجذاد اشترى منه الزرع ثمرة الزرع وقد اشتد إلا أنه لين فيأتيه صاحب الأرض ويقول أنت اشتريت مني هذه الثمرة احصدها يا أخي إلى متى أنا بعتها عليك منذ عشرة أيام وتتركها تمتص أرضي وبعدين أن أبيع الأرض تحصد من أجل أن تصيبها الشمس فترة من الزمن أطول حتى أزرعها في الموسم فهل يؤمر المشتري بحصاد الزرع قبل أواني حصاد الناس لا يقول أنا لما بعتها أنا بعتها من أجل أن تحصد يقول لا الحصاد له عرف عند الناس لست أنت الذي تقرره والجذاذ له عرف عند الناس نقول نعم المشتري بالخيار إن شاء أن يخرفها يجنيها واحدة بعد واحدة وهكذا وإن شاء أن يتركها إلى وقت الجذاذ فيجذها فمن اشترى لا يلزم بالقطع كما ان من اشترى لا يترك يبقيها بعد الناس مثلا اشترى الثمرة ومن المعلوم أنها إذا تركت في النخيل أحسن وتشتد وتقوى فالناس يجذون النخيل مثلا في شهر صفر فهو أراد أن يؤخر شهر يقول لن أجذها إلا في شهر ربيع لأنه أحسن للثمرة هل يترك؟ لا يقال يلزمك أن تعمل مع الناس لأن الأصول تتضرر ببقاء الثمرة فيها بعد انتهاء نضجها كما أن الثمره تتضرر بقطعها قبل تمام نضجها فكما أن منعناه من أن يلزمك بالقطع وقت الشراء نمنعك أنت الآن عن التأخير اكثر من الناس نعم. وان احتاجت الى سقي لزم البائع سقيها لان عليه تسليمها في اوان حصادها ولا يحصل الا بالسقي فلزمه بخلاف ثمرة البائع المؤبرة على اصول المشتري لا يلزمه سقيها لانه لا يلزمه تسليمها إذا باع صاحب النخل ثمرة نخله